إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور Alaiśmy يعلم w tym momencie, اللطيف الخبير هو الذي جعل z الأرض kto jest في مناكبها wyjść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 بلد في عتو ونفور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى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 إِلَّا أَنَّ اللَّهَ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُزُلْ فَتَسِيَ التُّجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُ بِهِ تدعون